حزب لدفع الصرعة بسم الله الرحمن الرحيم أقسمت عليكم يا معشر الأرواح الروحانية أجيبوا ياهيا يا شراهيا بمطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أجيبوا يا من يلمع البرق حوله تلميعا وبمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمه ناظين أجيب يا رحياديا وياها غيائي ويا طه يا إيل ويا عسها يا إيل ويا كسف يا إيل أجيب بحق الشعاعات المحرقات شفايش شفايش شفاف شفاف هل هاليوه مرمى مره أجيبوا بحق مهيانوش مش عنوش منشقش قلش شقاشق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وميخ براخ قل رب يحكم وأنت خير الحاكمين أجيبوا يا عفاريت العرض ويا مالح ويا فرقة النار ويا ذوبيعة ويا ميمون ويا قرقان ويا شمغورش ويا بيض ويا مرأ ويا أحمر تمكنوا بحق هيحات أيهوت أيهوت ضيموت ضيموت الشاشم الشاشم والله الله المتعال أجيبوا يا خدام هذه الأسماء والخواتم أجب يا دميع وأنت يا فيضاغ وأنت يا فيضاغ وأنت يا واختيار وَأَنْتَ يَا شَنقَارٍ وَأَنْتَ يَا شَنقَالٍ وَأَنْتَ يَا رَشْيَانُ وَأَنْتَ يَا حَمْشَيَانُ وَأَنْتَ يَا سَنقَادُ مَنْتَ يَا وَتْخَالِجُ عُجُبُ أَفْعَالُ مَا تُؤْمَرُونَ إِهِي وَخْتُرُوا أَرِ اللهَ هَذِهِ بصيأتكم مقامعكم وأمروه أن ينطق بحق من نطق له كل شيء وبحق الله ولا ولا قومة إلا بالله العلي العظيم وبحق الشيخ عبد القادر كيلاني وبحق شهاب إِنَّ أَشْهُرَ رَمَضَانَ وَرَمَضَانَ وَقَدْ